وبعد في درس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث بباب الدعوة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتحت هذا العنوان أورد المصنف عليه رحمة الله مجموعة من الأدلة القرآنية والحديث النبوية فذكر قوله تعالى قل هذه سبيلي هدوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وهي الآية الثامنة بعد المئة من سورة يوسف وذكر عديس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لما بات معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدهم إليه شهادت أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائب أموالهم واتقي دعوة المبذوف فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لأعصي أن الراية هدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي ابن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبزق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرأي فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لان يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم هذا نصل نص الحديث طيب امبارح بدينا في هذا الدرس وذكرنا شرح النصوص اجمالا وقلنا ان المصنف قال فيه مسائل يعني في هذا الباب وهذا الموضوع مسائل بلغت 30 مساله يعني 30 حكم شرعي ذكرها المصنف من فقه هذه النصوص اللي هي الايه والحديثين في 30 حكم شرعي نحن بالامس وقفنا عند المساله كم المساله الخامسه ان من قبح الشرك كونه مسب لله المساله السادسه قال وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لالا يصير منهم ولو لم يشرك دي قال لك مساله مهمه وذا امر تعبده انه الموحد المولى الموحد يبتعد عن المشركين اذا كان في بلد او في حله انت لازم تفهم هذا الامر في بلد كثر فيه الشرك وكثر فيه المشركون في الحاله دي انت بيلزمك تمشي من المحل ده يعني لو ساكن طبعا الان انا ما سلمناها انها ان يقيم المشرك المسلم بين اصغر المشركين الان لو في واحد ده هيمشي اي بلد اوروبي حرام عند العلماء بنفي هذا الحديث الا يكون ماشي لضروره يعني ماشي لضروره دعت ذلك لكن كم شيء تغترب تقعد انت فاهم كلامي تروح ت تشوف ارزاق في البلد دي العلماء قالوا ممنوع في الشريعه كلامي بلد بتعبد لكن اي بلد فيها الشرك الاصفيه شرك زي بلد الخواجات دي كلها طبعا شركوا فيذن فما بجوز الا لضروره تستدعي وما تبعد اللي عنده مساله قال انا فريق من من يقيم بين المشركين يبقى معناه بعدين تي ضروره عشان كده المساله دي ما فيها خلاف ان النقابات تمشي تشتغل في اي بلد اوروبي لو اديك شيء المساله الثانيه المشرك ما في اوروبا الحديث ده حتى في داخل السودان يعني ان انت جنبك حله ساكنك في حله الحله كلها الشفاته بتاع الناخبره يصايم ديما عنده بشيد كبير مثلا يعني والله صار انا نخلك في شريعه انت على كيفك الحله اللي انت ساكن فيها فيها بشيد وبيجي حوار البرعي بيجي حواره والكل كلهم على عقيده التشير تبيع بيتك طوالي او نقول والله يا اخي البيت ده غالي فأقول لك ويبيع ميتك ممنوع ذلك ونثل محلة عشان ما تكون أنت مشرك أو تتأثر بالمشركين أو الأبناء يتأثروا بالبيئة التي يعني فيها الشرك وعندما يكونوا يجوا على أن واحد تلقي بيع بيتهم يقول لك والله يا أخي أنا دار أمرك أجاور أجاور دارتكم في بوع مباركة فشوف لي بيت جنب البرع إست مجنوف موخك ممنوع في الشريعة الإسلامية والامر ده بامتد لو جبهجية او الشيعة او حزب تحرير بامتد في الشريعة ليس يعني قاصرا على اهل الشرك هذا المدع اللي هو الحلة كلها بيجع ده جبهجي وده جبهجي وده جبهجي شد كلهم اخوة مسلمون اذا بات ايجار طبعا سهل فرتك اذا بات ملك حاول فرتك منهم بسرعة بيجع بيجع بيجع بيجع بحال تاني ما تسكم امنون امنوع في الشريعة تانية والله والله ممنوع في بقه النصوص ودي مسائل ما ما يعرف كثير من الناس ويمكن ما يتبرغنا كثير من الناس لأنهم في النهاية تلتفز على كثير من الناس لكن الأحكام فيها واضحة الدليل فيها وما أنا من المشركين فيها دليل إبعاد المسلم لنفسي عن المشركين والحديث أنا بريء ما يقيم بين أسؤل المشركين عشان كده عمر بن الخطاب لما كان في القانون بتاع الأحوال الشخصية بتاعته لما كان خليفه كان قرر في في القانون بتهوه الشخصيه ممنوع باربه الا يقيم متاهل بين العزاب يعني في قانون عمر في القانون الشخصيه ما تسكل لك قصد عزابه بجلدك عمر والله ساي وده درع للمفسده وما العزاب معل معروفه هذول كويسين لا خيسه ده للذريعه يبقى ايه عزابه وهي أعزامة وهي أعزامة وتغوز أولادك بيني والله تمرك في جاي إلى أبيه وانشيطاه له عليك الله ما عندك ليمونة ليمونة سوق من عندك أمرك من ليمونة وإنها فارتك عمر قال لك تمرك طوالي لازم تفهم هذه المسائل لازم تطلع وتقول هذه المنطقة دي درعا لسد الزرايع ده قانون وضع عمر رضي الله تعالى مبنى على فقه الشريعة هل تفاهم كلامي؟ إذا عرضت ذلك دي من أهمها كما ذكر المصنف المساله السادسه وهي من اهم من اهم ابعاد المسلم عن المشركين لالا يصير منهم ولو لم يشرك بالله سبحانه وتعالى هذه المساله السادسه المساله السابعه كون التوحيد اول واجب التوحيد اول واجب يا اول واجب يعني اول عباده نعبد بها واول علم لازم تعرف يعني قبل ان تتعلم اي علم تتعلم التوحيد اذا داير تتعلم حتى تدرس الدين شوف اذا لا تدرس التوحيد اول شيء لا يدرس التوحيد او قبل تقعد يكلمك عن البيوع في جماعه بعتوا زمانه يكلمك عن البيوع يكلموا الناس عن البيوع البيوع والبيع ده حرام وده بياكل حرام بلا بيوع انت بسامل ده مش لك خليني من بيوع ما بيوع لازم تعرف التوحيد كاول واجب الدليل الحديث انه اول واجب يبدا به في باب التعلم والعباده تعبد الله بالتوحيد قبل تعبده بالصلاه وقبل تعبده بالزكاه وقبل تعبده بالصيام انت مكلف تعبد الله عز وجل بشنو بالتوحيد وان تتعلم التوحيد وان تعلم التوحيد كاول واجب والدليل الحديث ذكروا في الباب قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه جهاده الا اله الا الله تعلمهم اول شيء عليه تعلموا التوحيد عشان كده الان الامه دي مشكلتها المشكله بتاعت التوحيد المشكله بتاعت الامه دي مشكله بتاعت التوحيد من زمان من زمان انا باسل لهم ولا هسه ولا وقت تقوم القيامه مشكله الناس اصله مشكله الرسل مع اقوام ما بيرسول جاء يعني للناس هل شكلوا معه في مساله بتاع الصلاه ولا شكلوا معه في مساله بتاع الزكاه ولا شكلوا معه في مساله بتاع الصيام المشاكل كلها كانت التوحيد وبس المشكله مشكله بتاع التوحيد فلا بنجي العالم ان يتعلم التوحيد وان يعلم الناس التوحيد والتوحيد مشكل مسائل وقال الكتاب ده ده اقل كتاب الان اتكلم على التوحيد نحن دابهم في الباب الثاني اسال الامه دي قريت كم من الابواب في التوحيد كم تعلم سيبك معلوم ما أسأل الانصار رسولنا الناس اللي انتزموا الجانب بتاع الدعوة كم باب من أبواب التوحيد عرفتها ما قرأوا والله سيئ وما في ذول عنده استعداد يقرأ إلا من رحم الله عز وجل لكن العلماء يجب عليهم أن يعلموا الناس التوحيد قبل كل شيء قبل أي علم من العلوم يعلموا التوحيد بعد ذلك قال ليه فأين هم أعطاعوك انتغل معهم لشنو للصلاة اي اكيد هسه شغله خطر مننا مرات تايه فdirect لما تيجي تشوفوا بناوه وخسروا عليهم مليارات وفي وشوا اشتركوا فيهم ده ده ما عنده لا جهزه البناوه ما عنده اي حاجه بل يكون في البدايه ومشرجاتنا يعني ينشر فيه الشرك وينشر فيه البدع فالتوحيد هو الاثب في مساله العلوم كاول واجب يتعلمه واول علم يتعلمه الانسان قال المساله الثامنه انه يبدا به قبل كل شيء حتى الصلاه هسه مرات قاعد يتكلم يا اخوي فزه ده برد ونلف في السودان ده زمان المسجد الناس بتعلموا جدا التوحيد مين امامهم ابي تفزه تيجي يقول لنا بالله يكلمني على الاستنجاء والاستبره الاستنجاء والله لو خشيت البحر الأبيض المتوسط انت مبتفر انت مجري بعد ذلك السنجاء أعلمك لو هنا انت خشيت انت خشيت عافين ولا كيف أنا بسأل سؤال انت خشيت عافين يعني يعني انت مطلق هنا هنا أعلمك جمال مصرح هناك أعلمك ولكن ما أعرف ذلك زغم التوحيد ودعمها من فعل لو صلى ولا صلى ولا تنفل الله قال إنما المشركون نجس ما رحي لو علمناك من كل ضيئة على زمن عشان كده لو في داعية جوجة ما اختره عليه وقال له والله يا خدارينك تعلمنا لكن بالله طبعا نحن بالرغي إذا كنت من دم أنصار الصنة ما أدعي أن نختلف معك لكن بالله يخش لنا في في الاستنجا والوضو طواله لا لا قال له كيف كان شغال معك <تصفيق> أخش لك أخش لك أبدو لك بالتوحيد اللي تزايغ منه ده يقول لك لا خلاص إذا كان ذات سؤالي فالتوحيد عليك الله ابن في الكتاب ده والله لا عادك ولا مضيع زماني معاك انت بعد تضيع زمانك معهم في بعض الضعاف بجهده وبضيعوا زمانه ده حرام والله حرام لانه العلم ذاته في علم اذا علمت للناس ورفضوا التوحيد انت بتكون آثم قبلهم ذاته لانه نبينا محمد جعل الشرط قال له فاعلمهم ها ان لا اله الا الله فينهم اطعوا شرط بشر يعني اذا ما تطعوا في التوحيد ما تكلموا في الصلاه ما تكلموا لو قلت هاي خلاص خلينا خلاص يا اخوان الحال بيجوا المشاكل دي خلينا اجيكم في الصلاه انت بتكون حرام عليك على العالم ذاته لانه الرسول قال لك ما تضيع معهم ما تجيب له التوحيد ايوه ما اختروا بالتوحيد ما تديهم اي علم في اي صلاه في اي صيام لانه الرسول جعل الكلام ده شر بالنسبه للعالم وهم اذا علمتهم بيقولوا انت ضيعت الزمن الحكم الشرعي انك اذا علمتهم صلوا وهم على الشرك يكون ضيعت زمن ساكت لانه على ما يقبل منهم صلاه يوم توحيد ما يقبل منهم لو حفصتهم ركن ركن وش يعني سنه سنه وهم لم يعرفوا التوحيد معناها ما في التوم الحاجه لانه الله قال لا اشركتا لا حرفنا عملكم ولا تكونن من الخاسرين المساله المساله التاسعه قال أن معنى أن يوحد الله معنى جهادة أن لا إله إلا الله ومعنى أن يوحد الله ما يقول لآيلا إلا الله لا ما دم يقولوا الكلام معناه يعني نحن الآن ما بنصيب الناس عشان يقول لا إله إلا الله ورسول الله سلام ذهب كان يدعو المشركين عشان يقول لا إله إلا الله زمانه اللي بيقوله كان بأيرك معناه لما يقول لا إله إلا الله لأنه كان عرب يفهمه لا إله إلا الله، الثاني ما في حاجة يسمى أبو رأي، أو صائم ديمة، أو واحد بإعلام الغيب مع الله، أو زول بالدجنة ولا العقاية دي كلها، عندما يقول العربي لا إله إلا الله، خلاص، انتهى الكلام لكن أجل أن يقول لك لا إله إلا الله، ولا بس له صبيه ضبطة عباد والزوجة أمه لك، أمه، أرجع أرجع، ما أدخش، ما عندك حاجة، يقول لك، أنت بارك بالك ما في حاجة أرجع، ما أمه، ولا ما أمه، أنت بارك حاجة ما مش لابس لك سريط على الجبان واجري ما عندي حاجه انت فاهم كلامي اذا التوحيد هو علم بيدعموه مش معناه كلمه انت بتقولها علم مضي على هذه الكلمه والكتاب ده لسه احنا ما خشينا فيه يعني شرح التوحيد من الباب الجاي يمكن يبدا المصنف في تفسير التوحيد ومعنى لا اله الا الله المساله المساله التاسعه مش كده المساله العاشره المداله العاشره قال ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها وهو لا يعمر بها ودي المشكله يعني انت قايل الناس في باب الشرك الناس اللي بيشركوا ما كلهم جهله يعني في واحد عارف نفسه مشرك وبمارس الشرك وفي واحد ثاني قايله ما شرك اصل دي مشكله الناس عشان كده خليك اهل الكتاب لان الاصل دينهم التوحيد والله ونبينا سليم قال لمعاذ كلموه على التوحيد ليه لانه بيجي تقول رسمان في ناس ما عارفين شنو التوحيد وفي ناس عارفينه وشغالين ضده انت فاهم كلامي ولا بتلقاوا الان يعني عند المشركين بتلقى مرات ناس صارحونا اديل كده ناس ابوك الشير قال له أشيخ الطريقة عارفة طبعاً أنا أريد أن أقول لكم عينه وأعصروا ليه وبعدين حرسنه ويتدوره وما عندها أي حاجة يعني كباب إذا تكلمت معه مرات تقول لك والله يا الله لا أنا عارفين لكن كان كلمنا البعيم دل والله لا أقول له ما تكسره يعني هو عارف أبوك الشيخ عارف لكن دل بيكونوا ما عارفين ده متخيل ده توحيد هو الشيخ أقول لك الإبريق انت عاطل مع انك شو يقول ووصل الشيخ للاتبخانه وده قاعد جوه بارك لي منهم بضيت انت عاطل يا يودي انت ما نابعه فده شرك الآن موجود عند الفكر الصوفي أخبز فكر الآن في البلد دي وفي العالم أخبز فكر نشر الشرك منذ أن بدأ في القرن الثالث الهجر العزة هو الفكر الصوفي أخبز فكر كل أنواع الشرك وكل أنواع البدع تتلخص بهذا الفكر الخبيث الذي يسمى التصوف والذي اعتقد كثيرون انه يمثل الاسلام ولا علاقه له مع الاسلام باي ذري غيظوا لي غلطت يقول لهم الصوفي اي ذول صوفيه كلام نذا ما عليه جابنا ما بي لكن ذي الحقائق في النهايه التي ناقشها النص المساله المساله والحاديه شنو 10 حلو هو المساله 11 قلت كده طيب المساله 11 قال الله التنبيه على التعليم بالتدريج وطبعا الدول ممكن تعلم العلوم بين يوم وليله حتى العلوم الدينيه والدنيويه مش في حاجه اسمها روضه عشان تبقى دكتور ممكن تبقى دكتور طوالي يدخلوك بين يوم وليله تبقى دكتور بتمشي الروضه وتدوك الاساس بتمشي الثانويه العامه الثانوي العالي تمشي الجامع بعدك حتى تصل الان الهدف بتاعك الدين برضه العلوم فيه تدريجيا والنبي حتى لما نزل عليه القران جمله واحده ولا علم الناس الشريعه في يوم واحد فكان بيجوا تعليمات ايه ايه حديث حديث يبلغوا يبتدئ بموضوع الموضوع اللي بعده وده المساله دي مأخوذه من حديث معاذ الذي اوردته في المبحث كده قال لهم فعلمهم لا اله الا الله دي اول حاجه فين هم قطعوا بعد كده يعرفوا التوحيد قال لهم معلمهم كده قال لهم بعد كده قال لهم بينوا ما قطعوه فعلمهم ان الله افترض عليهم خمسه اوقات في اليوم والليله علموا الصلاه على التوحيد بعد التوحيد بعد الصلاه قال لهم له بينوهم قطعوه فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه دم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراء قال لفيهم اطروق بعداك فياكا وكرايمه اموال ده قضيه يتعلق بالزكاه في قض الزكاه واتقى دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. يبقى التعليم بالتدريج مأخوذ من الفقه الحديث دي المساله رقم 11 المساله الثانيه 10 بدات بالاهم فالهم والامور كلها في الدنيا قائمه على الاهم فلاهم ما في ذول حياته كلها قائمه على كل الحاجات دي كلها مهمه في حاجات اهم في حاجات اهم شنو اهم منا في حياه الناس تلقى في شغل مقدم على الشغل انت فاهم كلامي في البيت عندك اولويات في الاكل والشراب قبل التحليه وقبل الشاي والقهوه لغمه الكسره في الاهم فلاهم العلوم بتاعته ما بيجي على الاهم فالهم فلما غير التعليم بالتدريج قال له تبدا بالتوحيد كهم الي انت فاهم كلامي يعني ما قال له علم الزكاه وبعدين قال له علمهم شنو الصلاه وبعدها التوحيد المساله دي مبنيه على التدريج على مسار ترتيب الاهم فالهم فاهم علم يتعلمه الانسان هو علم شنو التوحيد ده اهم العلوم واشرف العلوم دي المساله رقم 3 12 المساله رقم 13 قال مصرف الزكاه مصرف الزكاه ما اخوذ من الاصل فيه والعام انه تشيله من فقراء البلد تديها فقراء البلد دل ده, ده الحق في في, في الزكاه فينا عندنا الان بيطلع الزكاني وبعدين بيقوم يوديها لنا يا جماعه برا مسافه بتاع السفر والعلماء قالوا لا يجوز اخراج الزكاه اذا حن وقتها الا في البلد الذي يعني شنو يعني فيه المساكين معلش اذا انت سافرت و... و... ويوم اخراجها كان هناك كان في... في في مدني مثلا في كسلا حن الوقت وانت في كسلا طلع هناك المساكين تاع كسلا فيهم اهلك ولا فيهم غيرك لكن ما بده يستنقل الزكاه قالوا ما قال لا يجوز نقل الزكاه من بلد الى بلد الا اذا فقد اهلها الا اذا كان مساكين بالبلد ما في لازم انت تدي عشان قال تؤخذ من اغنياء اغنياء البلد وترد على شنو على فقراين بتاع الخلطون في مساكين ما عرفتها تدي ما تنقوله الا يكون مساكين في البلد دي ما في وبعدين في ناس برضو بيفهمون حديث يقول لك انا اديها لاقارب وهو الحديث صحيح لكن ده يفهم انه النبي عليه الصلاه والسلام قال الصدقه على على ذي الرحم صدقتان صدق وصله الحديد ضعيل لكن في لان نفهم غلط فيكون عشان يكون داري دي اهله زي ما قال الامام احمد بن حنبل قال الصدق على ذي الرحم صدقتان اذا استوى المساكين في الحوجه انت فهمت الكلام ده اذا استوى المساكين في الحوجه تقدم اهلك يعني اذا كان المساكين كلهم وفي مساكين محتاجين وفي مساكين ثاني من اهلك مساكين برضه محتاجين المحتاج اكتر منه المساج غادي يكون اهلك ما محتاج ما هو في مساكين بيكونوا لا مكلين ولا شاربين وكذا بيتهم ممكن تطلع لك قبل صغير وفي مساكين ثاني من اهلك ما لا غين ياكلوا بعدين متتت يقول يقولك والله يا العماء الشطار يقولك والله الصدقه على على الرايس الغالي ما محمد قال لا يحابي بها قريبا ولا يطلع بها ظنته يعني يا جماعه اذا كان مدهم بيقول لك بقول للدلب البير بعيد دول بقى عندهم مال قيامه ونحن ما بدينا وبعدين انت يكون عندك نوريو بيتك موجود ومفرش وماكل وشارب لكن ممكن تكون محتاج لكن في ظلم مالك ياك يبقى في الحاله دي الافكار هو اهم ومحتاج اولى من القريب لا يجب أن تفهم هذه المثال يعني المحتاج أولى من القريب أن المحتاج حوج أقل أنت فاهم فدل المقصود عشان كده قال المسألة الثانية عشرة مصرب الزكاء وإنه تكون بهذا الفهم أظن انتهى زمن الدرس مع ليش بنجي نواصل في المسألة الرابعة عشر إلى مقيف المسائل في, في درس الغد إن شاء الله صلهم على محمد وآله وصحبه وصليم